بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصل أَلَمْ أَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ فَيْرًا أَبَادِينِ فجعلهم كعص